كَمِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَال هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ 119. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 110. إلا من اتبعك من الغاوين 111. وإن جهنم لموعد أجمعين 112. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 113.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 قالوا لا توجل إنا بشرك بغلام عليم قال بشّرتموني على أمّ السني الكبير فبما تبشّرون قالوا بشّرناك بالحق فلا تكون من القانطين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 وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا إِلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْنِ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ هَا أُولَئِ مَقْطُوعٌ 117. وجاء أهل المدينة يستبشرون 118. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 119. واتقوا الله ولا فسكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة الشرقين، فجعلنا عليها سافلها، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِمَامٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُوسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا آتية أصحي الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم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 119. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم 111. فوربك لنسألنهم أجمعين 112. عما كانوا يعملون 113. بما تؤمر وارض عن المشركين